ك لا لا أ ناقشت ا م ا تهديه أ ن ا ق ش ت م ا ن ي ا ن فوائد يقولون انها خاصه بالمؤمنين وانه كنا ذاك الايمان ج ع نح أخر طيب نجم ا ل أ و ل حتى يقوموا بمساعده المساعده ي ويعملوا أنا مساعده ن مساعده م س ا ع ا ه مساعده م س ا ن د ه مساعده م س ن ع م إ ن ه واجهه وقت الحريه طيبه انا والله عندي إ ن اخوك والديك طيب إ ذ ا ناخذنا على عجل ة و نفعنا يالله أ و ل ا يستفاد من قول الحكايات القرانيه والكتاب المبين والله يا ابراهيم لما أ ن ه تضمنه م ل ل أ خ ل ا ر ا ل ص ا د ق ة والاحسانيه ل د الطيب العادله الى اخر ولكن في ا ص ا ل ح ا ن ه م ا ن ا ل ق ر آ ن مكتوب ل ه ذ ا ق ن ا لا ح ق ك ن ان يكون ه ن ا ي ا ل ا ل ه د ى ا ل ه د ى ا ل ه د ى و ا ه د ى و ا ل ه د خ والهدى والهدى و ا ل د ى والهدى ا ل ا ل ه د ى ولكن ي ان ي ن ه ا ك افضل من اجل ان يكون م ن ك ا من اجل ي و ن ه ن ا ا ل من يكون ه ا ك ا ف ل من ا ج ا ك و ن ا م ا أ ل ان و ن ه ك ا ف من ا ج ي ك ه ا ل من اجل ا يكون هناك ا ف من ي ن ف ض ل من اجل ي ن ه ن ا ل من اجل ي ا ل من ا ل ا ي ن هناك من يكون ه ن ا افضل من ا ل ا ي ك ه ن ا ا ف من ا ن ي ك و ه ن ك ل من اجل ا ي ن ه ن ك ل من ا ج ان ي و ن ا ف ض ل م اجل ان ي ك و ع ه ن ا ا ف طيب هل في دلائل ص ر ي ح ة في هذا الموضوع صادق ماذا يفعل الصلاه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها نعم ا ها ها ا ها ا ها ا ها ا ها ا ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ها ها فايضيك فاذا ومن اجل عيد الامبارينا انا ا ل ق ر آ ن بافجرا قران ولو كنت نقول هندك فهو قران وقران وقران و ق ل ا ن وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران و َ ر ا ن وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران وقران من يعني وكذلك ان ل القران هادئ يعني يهتدي بناء ولكن في نفس القران نعم هدى ونعم القران هادئ وبشر المعيون وكذلك أ ن فيه في ه ا ا ل ب ما يبشر ي م كيف ن تنسك لكن ما لم عرصت تجمع بين هذا وبين قولي هذا هدى للناس هدى للناس رمضان للناس مم. مم. مم. مم. فيه هذا يمكن ان يقول ثمار اخر وانت يا أحمد؟ أ ح د ع ن د ه جوار هذا ان هدايه كل الناس عاطفه توصيلها ن د ل ا ل ه د أ ر ش ا ي ك ل ا ل ن ا س ت س د و ن ب ه الاشياء من هدايه الناس ودلاله ا ل ك ن ش ي ا ء ما ل ت نفسه ن ع لمن、المؤمنين. للمؤمنين حاط بالمؤمنين كم من من, عليه؟ آه. من الايه الآية هو, هو بشر المؤمنين、ما. انه بشر من, من ا د ا ي الشيء الجنه ض خ لكن بشر المؤمن جاي شئ فيه ان أ ا ل ق ر آ ن ب ش ا ر ة للمؤمن جاي ش نعم في الشراف الكتناة بالنصف وفي الاخره آ خ ر ة وفي ل آ ة ي بما عادله من ا ل ت و ا ب فما هو الدليل لها عبد الله على أ ن ه بشرف في ا ل أ م ر ي ن لان المؤلف او المفكر خصه ب ش ر ة الاخر ف ا ا س ر ا ء جهه و ي س ت ط ح ع مجرد عده مرات مثل هذا المفتاح ادم تاخذ آل يقيمون الثلاثة سؤاله ة و الله ف ض ل إ ق ا م ة الصلاه الثلاث و انها من ا ل ص ا ف المؤمنين ا ق ا م ة الصلاه من ا ل ص ا ف المؤمنين طيب اللوره ي نعم ما عندك ش ي د ه بنان ايه اختصرنا اقام ة الصلاه و يتذكر ا ل إ ق ا م ة ب ا ل آ خ ر ة نعم قال ها؟ لي ب ع د نعم خطاه ا هل ه ا يحمل المقاعد ك المعروفه ان الحكم الى اول حالات ه ازدادت ا ز ي ا د في ا ل وقت ونقصتها طيب نبدا ا ل له يا ر س و الله ان لا تغدو ع ك الا من الله قالت انا مالك يا امير المؤمنين ا ل ت له يا امير ا ل م ان الزكاه ب ل ر ت ل ن ف س وعبد الله سند كلامه ارفع صوتك علشان يسمعون طيب <تصفيق> <تصفيق> ر ان الاعمال من الايمان حمد لا ل ا خ ي فقال احمد هذه ذكرة حتى المقصود ل ه ا نعم؟ من ا ل ص ل ا ة إ ق ا م ت ه ا لا مجرد الادب المصلين ل في إ ق ا م ت ه ا وجان ب ه ا الوجه الاخير انه لا يحصل الهدى كامل و تشغل المؤمنين إ ل ا يقام الصلاه و عمل بها و ايقن بها ي ب ي و ايقن م ن بها لحظة ايقن ل لا ب هل ح بها و ايقن بها ل ا ل ه يقعون هل يستحقون ا ل ز ل ا ه لا لا يستحقون الزكاه ل ولو لم يعمل بها الاعمال عندي كم الايمان ل هناك استعمال طيب عندكم شيء ماذا؟ ولكن يقام الصلاه ويسال كتاب بل فيه ان تضييع الصلاه ينافي ان تضييع ا ل ص ل ا ط والدخول بالزكاه ينافي الايمان ل أ ن ا ل ل ه ي ع ل م اوصاكم اقامه ا ل ص ل ا ة وايتاء الزكاه فمن لم يكن في قمه ا ل ص ل ا ة ولم يكن الزكاه فهو ناطق لماذا وقد يكون معجون ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ت ب ي ة كما في صف ا ل ص ل ا ة ص ح ي ح نعم اين صحيح قرن الزكاه ب ا ل ص ل ا ة يدل على اهميه ة نعم في أ م ي ة الزكاه ا ل س ؤ ا ل عليك الان طيب اثناء ل اليوم الاخر وهم بالاخره في المؤمن نعم طيب اما الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه س ي ما لهم اعمالهم فهم يعمهون ما لا الأيى يستكرن فهل مر يزين جيد صحيح ان العيد بالله ي ع م ى حتى يزين له سوء أ ع م ا ل ه فلا يتبين له الحق تزين سوء ا ل أ ع م ا ل لمن لا يؤمن ب ا ل آ خ ر نعم ه ا كرامه ي تعتبر لعقوبة لقد ك ا ن عقوبة م ن ل ا ه من ا ل ع خ ر ب ه ذ ا ل ع ق و ب ة العظيم ة و هو جديد ن و العمل ا يآقدهم بهذه ا ع ق و ب ة إنسان من هذا لا ي ك ن ا ن ع م ل ا ل ع م ي ه ا ل ع م ع م ا ل ع ي ا ل ع ه ا ل ج م ا ل ع م ل ي ع م ي ا ل ع ي ه ا ل م ل ي ا ل ع ي ه ا ل ع م ل ي ا ع م ا ل ع م ل ي ي ه ا م ل ه ي ه ا ل أسمع. طيب؟ نعم ل ا خ ر وراك يعني ما نسمح يا لو ه يا ر ج ع م ا احد ما ياكل كلمه ن ع م ا ذ ا لان ا ل إ ي م ا ن ب ا ل آ خ ر ي س ت ل ز ن ما انا فهمت اني ل ا م هو ا ل ل ي يريد ي س ت ل ذ ن أ ن ا ل إ ن س ا ن يرى الحق حقا ً ويرى الباطل باطلا فلا يزين في ما؟ ما ما يؤمن له الباطل او ما تنزلني ما س له ما ل دام ان ل أليه ي ؤ م ما يزين له إ ل ا حسن ا ل أ ع م ا ل كي ي ث له ذ ا يعني أ ن ه كلما آ م ن بك ب ا ل ا خ ر ة اتبع له الحق طيب نعم ببعده العباده هم انا الحجيج ما اسمح لكم تقول م ن ا ع بهذا الشيء بين شي دينه ما هذا القدر شكلي فقد ي ش عمل ا ل س ي نعم؟ و ه ذ ا واضح فقد يشك في ا ل ا خ ر ة فقد ي ش عمل الاخره س ي ع ن د ه ي م ل ط ي ب ي ل ا خ ر ه فقد يشك في ا س ل ا ل آ ه ل ك ن ه م ك ا ن ي ب و ن الناس ا ه م ب ق و ن ا ل ن ا عبدالله ابراهيم كيف جاءني لك واضحه هي الجزائر <تصفيق> م ن جنس العمل ل أ ن ه م لما لم ي ق ط ن و ا ب ا ل آ خ ر ه مع وضوحها اشتبه عليهم الحق مع وضوحهم دون فهمت اعمالهم فاشتبه عليهم الحق مع وضوحهم ما رايكم <صفيق> هه؟ هه؟ لا، ورقى... غير لبوسك هي هذا اي نعم هو هذا لكن بس كون ا ل ج ذ من جنس ا ل ع م ل و ن جذة من جنس العمل حمد ان ح ي ا ت غير المؤمنين ت ي ز ا صح هذا صحيح نعم ن ق و ل من غير المؤمنين حياتهم في ش ف وقلق ل أ ن ه م متادبون حائرون صيب ها ل ما فهمني ه ذ ل إ ن كنت تريده فلم ي ف ع ل هذا لان فلاسفل له من العبادات ل ا ن م لم يؤمنوا ذيلا ذيلا ً يعني إ ذ ا ما دام الله كافرين مثلا ً ا ن ا لم ي ت م ن و ا اول مره فاوجهوا في الدنيا كما نعم كفوك هو الشك هذا ي ل ل ي ق ا ل ه الحمد ان ا حيره الشك فرحه نتيجه خ م ه العمل هذه ماهي ماده في الجواب لباس ورقته هذا لم يكن لبس هذا هذا الجزاء الذي لا يؤمن بالاخره يهتز بالله أ وجوب الايمان باليوم ا ل آ خ ر بدليل ع ق و ب ة من ل ن ي ع م ن به هذه ا ل ع ق و ب ة ا ل ع ظ ي م ة يدل على وجود الايمان به قيد الله يللا محمد نعم ن ع ا ل في أ ن هذا العقاب يحفظ ولو كان أغمى الإيمان عن هذا العقاب غير مؤمن معذور ه م ب ن ا على ان يبقى الله مخطئا بالايمان المؤمن. وقرار نفسه هذا ا ل ك ف ر ة أ ن ت ز ي ن العمل في ل ع ي ن الانسان لا يدل على أ ن ه حق مالا م ط ا ر ك ه ع ل الشرع لان زينه ا ل أ ع م ا ل ودخل ا ل أ ع م ا ل وهي على خلاف الشرع ودار ذلك في مواقع الشرع أ ن ه ل انهم ي ق و ل ا ن ه يقولون ا ن ه يقولون ن ي ق و ل ن انهم ي ق و ن انهم ي ن انهم يقولون ا يقولون ا ن م ي ق و ل و انهم ق و ل و ن ا ل و ن ا ب ه م ي ق و ل ن انهم و ل و ن انهم ي ن ه م ا ن ي ق و ل و انهم ي ق و ل ن ا م ي ق ن انهم يقولون انهم ل و ا م يقولون ا ن م ي ق و ن انهم ي ق ن ا ن ي ق ل و ا ن ي ق و ل ن انهم ي ن و انهم ي ل و ن ا ه م ل و ن انهم ي ق و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و م و ن و ن و ن و ن و ن و ن ن و ن و ن و ن ن و ن و ن و ن ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن و ن ل أ ن ه م الذين ي ز ع ن يوم طول العمل ي ز ع م و ا ل م ع إ ي ر ا ن بن م ع مسعود ما راهم ي ق و و ن حسنا ه و عند الله حسن هذا يجب ان تلغى لان لا نطيع الله نعم محمد. <تصفيق> ما ترون فيها دليل على مذهب السنه و ا ل ج م ا ع ا ل ردع القدرين خ ويراكب لقدريه يقولون ان اقال العبد ما لله وذلك فيها عدل لاستطلاق لا ب ت ق ب ي ر ولا بخلق ولا بتزين ولا بدين سفن هذا فيه رد على من ا ل ق د ر ي ة أ م ا المرجع فلا أ ع ر ف هو الفقر جبريه لكن لا ا ل يؤمنون ان ل ر الله داراً يؤمن للتعلق يقول بها حمايه اي بس ل ش ر ب أ ن ه م لا يؤمنون و ن ني خالف لا هم لكن تزين لهم ا ل أ ع م ا ل ا ل س ي ئ ة فيعملون فلله تعالى ت أ ث ي ر بافعالهم لكنهم لا يؤمنون به نفس الصدريه وها يؤمنون مم. مم. مم. لكن كون الله يقول تزينا لهم أ ع م ا ل ه م فينسب ف ز ي ي ن العمل إ ل ي ه يدل على نقيض طويل يؤمنون بالاخر ويرون انهم م س ل م ي ن وفيها اعمالهم يصفون العمل أ الى الانسان العبد رد على ا ل ج ب ر ي ة ل أ ن ا ل ج ب ر ي ة ما ي ص ب و ن العمل ل ل إ ن س ا ن إ ل ا على سبيل المجال إ ا على سبيل المجاز. انهم ل ل م ج ا ز أ يرون أ ن ا ل إ ن س ا ن مجبر على العمل معنى؟ لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه لكنهم لا يؤمنون ب أ ن الله تعالى له تعلق بذنب ا لا م ه م م ا ن ا ب ق و ل ان فعل ا ل م ر ج ي السيئ زين لهم, لهم عمله لو كنت ق و ل ي الصفات منها أن ان ل م ر ع ة أ القدريه ة بها من سوء العمل فهي تردون على ي ت ق و ل و ن هم ي م ن ب ا ل آ خ ر ه ن يؤمن ب ا ل آ خ ر ه لكن إ ظ ه ا س ت ز ا ي ن تزيين ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله هذا التي ن ا من ت ز ي ن ا ل ل ه الله يبين لهم اعماله الله يبين لهم ا ن م ا ل ه هذه م ص ح ي ح أن ه ؤ ل ا ء ا ل ي ن ا خ ر ي ر وما ن أنه ه محسنة و ل ه ا ي ر و ن ا ب ب ل ي ه وقد قال ع ب و سجان في ا خ د و ع ل و هدى لنا كيف يقول نعم كيف تكون مزينه لهم يعني في غايه انهم يحسنونها ن مع م انهم يعني في حيره وعمل ا كانوا على حق ي بل اولئك الذين لهم ث و ل ع د ا د وهم في آخرش هم الاخره أعودين هم ل و ن م ع ا وتفين ل ا و ي ر و ن مثل ما يرون مثلا ً الرداء ي ب و يرون ن أ انه مصدر صادي وانه لا باس به ا ل ل ي يعملون مثلا ً ا ل ش ط ر ا ن يقول هذا عمل طيب ل أ ن ه يمن الفكر والعقل ا ل ل ي يعملون ا ل أ ش ي ا ء مثلا ً ا ل ط ر ق ا ت وغيرها <تصفيق> <فلاني المجدسان تصفيق> فالحرى هنالك ي ش ت ر و في بأخ... وقتها في في لا لا لا لا لا لا لا لا لا ي ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ي ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ي ج ة ل ي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ي لا ل ي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ص لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ي ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ه م يتخيرون في أ م ر ه م ك ل <تصفيق> ي حتى في أ م ر ا ل آ خ ر ة ما عندهم يقين نرى ع م ن بعض العاصي يعترف ن ي ي ع اني على الخطا نفس العمل هذا مزين له وهو الرجاء في غير محله د عمل سؤال من ا ل ع ا ج ز من أ ف ل ع نفسه و هواه وتمنى على الله الاماني ن هذا هو الخصوار ع ه الخصوار علم ر يرد الخصوار د عليك عدم لا لا, لا لو ورد لأن المعافظ الحقيقة غير ففيه فهذا جواب الشاملة الله بالإيمان بالآخر من من نقص الخصوار إنسان بالآخر طيب طيب. اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره ة مرسلون لا هذا المعنى خ ا ه ما حدها م ش يختفى ن نظر إن ا ذ ولكن ي ج ان تتعلم ان ل م ان ت ل م ان م ن ت ل ا ل م ا ل م ا م ان تتعلم ان ت ل ا م ن ت ت ع ان ل ان ت ت ع ل ان ع ل م ن ل ان ت ت ع ل ل ان ت ل ل م ن ت ن ت ل م ان ت ت ن ت ل م ان م ا ت ت ع ل ا ا ل م ن ت ان ل ان ل م ا ل م ان ا ل م ن ت ان ا ل م ان ل م ن ل ان ت ت ع م ن ولكن ا ي في الدنيا والاخره ة لا يجب ان يحصل على ا ل حق ا ل آ خ ر ة ه ابدا هذا اخترنا ح ن ا المؤلف مش على المقود و ف ا ل ج م و و ف ا الجنه ا ل ث ا ن ي انهم لم ي ن حظهم ابدا في ا ل آ خ ر ه ي ك و محمد صلي من ا ل س ل ا م ان الناس ا ل ا خ ر ة ثلاثه اخطر اخطر وخاسرون و ل ا ب ط و ن ع م لما يعين ن م بدني وقلبي صحيح هذا ا ل ت ف ي ي م واضح من ا ل آ ي ه هو ماخوذ الذي لا ما يوجد شك من خ ص ا ر ه معنويه وماديه مصطفى وكانت ن و ع ا ل ع د ا ب وكانت ع ا ل ع ح س ب المعاصي وكانت ن الجزاء من جنس العمل ماذا ر ي هون ج ي ان ل ل آ خ ر ر ر ة ا م و يكون ع معناها ن انها ي ي في ا ل د ن ي ا يربحون ك م ا د ي ا ماديا ما ر أ ي ك م في ه ذ ا ا ل ش خ ل الحريق الذي يمكن و ان ي ك ا ف ل ك ن د هناك ان هل يخل من هذا ان يكون ه ن ا ل من ا ذ ا لأن يكونوا هذا ما بدين ف ي ا ل ا ح ق ي ق ة في الدنيا ا ل مسكوت ا ع ن ي لكن في ا ل ا خ ر ة اخطرون ا وغير قد يربحون وقد يقصرون اهل ا ل ع ي م ان هذا شفيف في الدنيا فعلى هذا معناه انهم مالهم بالدنيا ح ر ا ايضا يعني بالقتل و ا ل أ ث ر معناه مالهم حرص ف الدنيا المهم ان ا ل ا ي ة تفيد انهم الاخطرون تشبه لا في ا ل آ خ ر ة في ا ل آ خ ر ة فقط وهم في ا ل آ خ ر ة م ل ر و ن وهل يلزم ان يكونوا هم الاخطرين في الدنيا ما بس. لا بس ما يفهم من ا ل آ ي ة انهم رابحون في الدنيا يفهم في ا ل آ خ ر من ا ل ا ي ة انهم في الدنيا مفقود معنا قد يربحون وقد يغفرون يعني مفقود ن عنهم س ا ا ل ع ا معنا ا م ر ا وما في, في, في الاخره、طيب. وما ذلك ن ا ف يا عبد الله منا. من ه م يؤمن بالاخره فهو كافر من لم يؤمن بالاخره فهو كافر هم يعني الذين لا يؤمنون بالاخره هم ا ل أ خ ط ر و ن ي اذا أ ع د ن ا ا ل آ ي ه على مقبض ا ل ايه ل س ن هم في ا ل آ خ ر ة هذا خبر لانهم خ ا ك و ن خاصون في、الآخرة. لكن آ خ ر ة ل لماذا ل أ ن ا ل آ ي ه إ ن الذين ا لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة ه م اثم لك طيب طيب. وانك لا تلقى ا ل ق ر آ ن من لدن حكيم عليك أحسن أي أما المسرار الاسران ينا ينا يعني تقول المسرام في شيئا ما البريد الأخطر عادة فهذه و ل ز و كلها في حق ولا شك ا ن ه و لاخفرون بغيرهم ما انهم بها الروح لغيرهم لو خفروه فليس بها الروح حفظ هيد ا لكانه ن ه لو خليدي معام يوحظ <تصفيق> على خ ا ر ج هي ع ت ل أ ن ه م لو كل بس الناس هم يقول هؤلاء لكانوا داخليون ب ا ل أ خ ر ه ن ل أ ن أهل الكبائر يؤمنون بالاخره آ خ ر ة يؤمنون ب ل آ ولا ن ا ذ ن يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة ف إ ذ ا قلنا إ ن أهل الكبائر الذين يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة يكونون أ خ ج ر ي ن أ ي ض ا صار ما, ما استفر, ما ما ما استفر او الخسران او ا ل ا خ س ر ي ة ما اختصر بهؤلاء من واضح لكن واضح للجميع لو قلنا ان اهل الكبائر الذين يؤمنون ب ا ل ا خ ر ة انهم مخلدون في النار لو قلنا انهم مخلدون لو قلنا انهم خ ل د و ن ل ك ا من الاخسرين ق ل ل ا لا مع ان الله انما حفر الاخسر الذين لا يؤمنون بالله يعني له أنا أنا له ان ل ه ربح د ن له ر ب ح ا و ه و ا ل ر المكان الذي نعم لانه يجب ان نتحدث ا خاسر و عنه ونعم ل م ن ي ن ه و ف ي حكم خ ان ي ك ن هناك ا ن ط ق よし。 وقد ك ل ا م ه ان الله يبصر المؤمنين لاوصاف المؤمنين وجزائهم لاحوال الكافرين ا ل ا خ ر ى لماذا للتحذير للتحذير من قوله هدى لا هذا غير هذا ل ل المصطفى يقول دليل ذ ي يعني فيه على قصر لانه غ يجب ان يكون ح و ا ل ا ل ك ا ف ر ي ن ل ل ف ر منهم ا ن ع تيد ا ل أ خ و إ ن ك ه يجب ان يكون هناك الكثير ها منهم على أ ن ا ل ق ر آ ن من عند الله ك ذ ل طيب اقول بعدها هم لا ا ق و د لكم بغير الناس نعم ثاني ب ع د ذ ا العفو من ا ن ا س اذا ماتوا م ا فيه من ا ل من غ ي ر ه ل أ ن ه م خاصين ق ب م ا ما يحفظ العفو و إ ذ ا ع ف ي عنهم مثلا خساره الله نعم نتمنى من الله طيب نعم ه هم؟ هم؟ نعم ا ذ هذا من عند الله يمكن كم ل سيكون كلامه هنا جيد ا ل ي ا على ان ا ل ق ر آ ن كلام الله ل أ ن ه نزل من ا ل ذ ي ن ه والكلام و ستتم متكلم وابسط سيد وفيه أ ي ض ا على من؟ الكفار الذين من؟ طيب يالله عبدالله يقول لك ان ت ت ك إيس فيك بلوس لا في العين ل ل ه و الحسن طيب هل ي س ن ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها はい is。<笑><音声> م ر ا ع ا ة م ر المقام ع ا ا ة في التعبير يعتبر من الفصاح طيب طيب ذي؟ يعني غالب الآيات يقدم العلم على وأحيانا يقدم اللي إيش؟ يعني فيه أيضا غالب واضح وهو معروف العلم الحكمة الحكمة العلم مراعاة المقام. يعني مراعاة المقام مراعاة المقام هذا الفصاح وهو ده أهل. أهل الفصاح طيب. فيه سائدة على على من على ده م هذا الموضوع مثل ما قلنا لتلقى ا يعني الموضوع ضعف هذه كلامي و ع ك س ر ت ان يتلقاه بشده فلن ا س ب ا ل م ل ق ى بمعنى ا يلقى اليك مثل ما قال ق ا ل و ا ن ف م ا ل م و ض و ل ي ا ن ب ويقولهم تلقى من مكانه مشدده الصادق فيها نعمل التثبت تلقاه يعني. يعني مثل ما نلقى نص الصبي الصغير نعم يجد م خ ق ق ا ل ت و ق ي في المتابعه مثلا على كل حال هذه نظيفه لا حدث عز الله عنكم سواء نعم. كيف ذلك وانزلنا الحديد فيه باس كبير والحديد